دخلت امرأة النارة في هروفن في سببية ام في سببية نعم دخل رجل النارة في ذبابة في ذبابة بسبب ماذا؟ ذبابة نعم تنكرون لمرة معنا هذا البيت ومشاهد نعم مطين في باب التنازع احا قلنا إذا ماذا كيف يكون تفرض المعنى يمنع من التنازع هو يسعى ليدنا معيشة هو لا يسعى ليدنا معيشة وإنما هو يطرم ملكة لا فلا يجب أن نقول ماذا فعلان يتنازعان ماذا إثما واحدا هذا لا يجب لأن المعنى يفسد نعم طيب هذا فتن متفضلي طيب لنومي. في ماذا نوم. لان الزمن اختلف نعم هذا ترتبوها نفائل الخلق والتزين هو الله تعالى طيب الذي يقع ماذا التعل فيه والتعل إذا وقع في شيء، هذا الشيء إما زمان نقوع أو مكان ماذا مكان نقوع لذا يقع المفعول فيه يعني قام ما التعل بسعله في هذا الضرط في زمن أو في ماذا أو في مكان فهل كل زمان يصف أن يكون ضرطا يصف أن يكون مفعولا فيه أو هل كل مكان وبذلك يسبب ان يكون ماذا مسؤولا به أم لا أم فيه تقصير وهذا ما ذكره فقال المحول فيه هو ما سلط عليه عامل هو ما سلط عليه عامل على معناه طيب قائدا هو ما ذكر فضرة أولا كما بثابته ما ذكر فضرة هو ما ذكر طبرة ما ذكر طبرة لأجل أمر وقع فيه ما ذكر طبرة لأجل أمر وقع فيه لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا زماناً صلنا مطلقاً أو مكاناً مبهماً أو مفيداً تقديراً أو الزمان كذا في ماذا مطلقاً أو مكان كذا في ماذا ألف مبهماً ب مفيداً تقديراً كيم كيم مستقن من المصدر أو مستقن من المصدر طيب إذن اسم الزمان مطلقا يصلح لأن يكون مسؤولا <تصفيق> مطلقا اسم ماذا؟ اسم الزمان لذا فرض لك ماذا؟ أمثلة متنوعة قمت يوم الخميس يوم هذا مبهم ام يوم الخميس واضح محدود نعم يوم الخميس حينا حينا مبهما ام لا إذن مبهما او معلوما او اسبوعا طيب يا مطلقا انت الزماني يصبح ان يكون مفعولا فيه اذن هو الان يوم الخميس يوم صمت يوم الخميس الصيام وقع في اي يوم في يوم الخميس الصيام وقع في يوم الخميس فماذا قلنا سواء على تعريف المؤلف ما سلط عليه عامل على معنى فيه أين الآن يوم تلق عليه عامل وهو صمت وهذا التسليق على معنى فيه أي التقدير صمت في يوم الخميس صمت في يوم الخميس سلط عليه عامل على معنى ماذا على معنى فيه هذا تعريف المفعول فيه هنا أو قلنا ما ذكر ماذا طغلة ما ذكر طغلة لأجل أمر وقع فيه لماذا يوم الخميس هو الشيء المهم الحمد لله نعذيك الله أنك صمت أم المهم أن تخبر أنك صمت يوم الخميس الصيام أنك صمت طيب فماذا قلنا يوم ذكر فضلة هو العند الصيام وفاعل الصيام صمت طيب ذكر فضله لاجل ماذا لاجل امر وقع فيه لاجل امر قلنا ماذا وقع فيه اذا ما ذكر ما قلنا ما ما المرادما الفاظ علوم هنا الزمان والمكان ما ذكر فضله اي الزمان الذي ذكر فضله لاجل امر وقع فيه أو المكان الذي ذكر فضله لأجل أمر وقع فيه واضحين قلنا مثل ماذا قمت يوم الخميس ماذا مثال على المكان قعدت مقعد زيد او مثلا درست داخل القاعه او داخل المسجد انظر اسمي الشاهد يوما وداخله ما ذكر فضله ما ذكر فضله فضل ان اطلب الكلام الثاني اخي ليس عند فضله فضله لاجل امر وقع في ما هو الامر هنا الصيام وقع في ما هو أمر هنا الجرابة وقعت فيه طيب ما هو هذا الشيء الذي يذكر فضله إما زمان أو ماذا أو مكان ما ذكر من زمان أو مكان فضلة التقدير هكذا ما ذكر من زمان أو مكان فضلة لاجل أمر وقعت، فيه لأجل أمر وقع فيه طيب فيه لماذا ذكرنا داخل المسجد لان الدراسه وقعت في داخل المسجد لماذا ذكرنا يوم الخميس لأن الصيام وقع في يوم الخميس معلوم هذا التاريخ اما تعريف التعريف الموجود هنا ما صلب عليه عامل على معناه ما صلب عليه عامل على معنى فيه. التقدير ماذا كنت في يوم الخميس ودرست في داخل المسجد ترسل في داخل المسجد طيبا هذا قلنا إذا كان زمانا فمطبقا وإذا كان مكانا فإما أن يكون مبهما أو ماذا يفيد تقديرا كماذا قال إسم مكان نعم أو المقادير في هذا فع المقادير نعم او معطيغا من مصدر عامله أي المشتق ماذا اسم المكان المشتق من, من, من ماذا من المصدر طيب فعدت مقعد زيد فعدت مقعد الان مقعد اسم مكان ام لا مشتق من ماذا من المصدر ام لا من القعود نعم طيب مقعد مكان ام لا لكن ما الفرق بين مقعد زيد وبين داخل المسجد ما اسم مكان لا داخل المسجد ومقعد الزيت الاول ليس بمشتق والثاني ماذا ده مشتق مقعد مشتق لا مقعد مشتق نعم اقرا الشرط هذا قال وعلم مما ذكرته انه ليس من الظروف يوما وحيث يوما كما في قوله جل وعلا انا نخاف من ربنا يوما اتخاف اليوم ام تخاف في اليوم من الان نخاف ذلك اليوم ام نخاف في ذلك اليوم الخوف ما يقع الا ذلك اليوم الخوف وقع اليوم من ذلك اليوم ام الخوف ما يقع الا ذلك اليوم القوف وقع اليوم من ذلك اليوم. إذا ذاك اليوم هو المفعول به أم هو المفعول فيه؟ هو الذي يخاف منه أم هو الذي يخاف فيه؟ آه؟ يخاف منه. إذا النصوص هي مفعول فيه. الله أعز رحمه لكم. إننا خافوا نبغضنا يوما. ماذا رأينا؟ إننا خافوا. يوم او ان نخاف ربنا يوم يقوم الحساب فيه يكون ماذا لا اما نخاف يوما تفعل به لكما فيه نعم وكذلك الله اعلم حيث يجعل رسالته طيب يا ف الله حيث حيث هذا الظرف مكان هنا مفعول فيه لا ليس المسؤول فيه لذا انظر ماذا قال الزمان يوم والمكان الله المكان ومتحدث ومتحدث فيه حيث يجعل رسالة يا طيب هنا يا اخي العامل قلنا في يوما وفي حيث هل سنط العامل على معنى في السنط العامل عليهما في الزمان والمكان على معنى في لا مع أنه ما زمان ومكان لكن هنا سلط العامل على معنى فيه وترغبون أن تنكحوهن أي في أن تنكحوهن الرغبة فيه وترغبون فيه أن تنكحوهن إذا هنا سلط العامل على معنى فيه لكن هل زلط على زمان أو مكان اخي لا لم يسلط على زمان ولا مكان لأن أن تنكحوهن لا بزمان ولا بمكان لا. Yeah. أم لا 5 يوم وبالمعدود ما يقع جوابا لكم كالاسبوعي والشهري نعم كم صمتة يقول اسبوعا وكم شهر يقول شهرا او شهرين نعم وكم حولا يقول حولا او حولين نعم المعدود هذا والمبهم ما لا يقع جوابا لشيء الاول جوابا لمتى متى صمت خمين كم صمت اسبوعا نعم وبالمبهم ما لاقم جوابا لشيء منهما كالحين والوقت بل إذا ذكر لك المؤلف ما الثلاثة أمثلة على المختف والمعدود والمبهم صمت يوم التميثي مختف حينا مبهم نعم وماذا قال بعد أسبوع معدود أسبوع معدود نعم. اذن بعد واب المعيه بعد واب اسم فضله بعد واب اريد بها التنقيص على المعيه اي بعد ماذا واب المعيه مسبوقه مسبوقه عندك نعم اذا قلت مسبوقه يعني جاءت صفه للواو اذا قلت مسبوقه جاءت حالا من ماذا جاتا حالا من ها الواو من الواو لا لا لأن مسبوقه بالفعل متعلقة بماذا بالواو الواو مسبوقه بالفعل او ما فيه حروف ومعنى. طيب سقط والنيلة الان النيل مفعول معه لماذا قال هو اسم نعم نيل اسم فضله نعم سرت انا سرت فالنيل فضله بعد واو المصاحبه نعم بعد واو المصاحبه هذه الواو مسبوقه بفعل وهو ماذا وهو سرت مسبوقه بفعل وهو سرت أو مسبوقة بماذا بما فيه حروفه ومعناه بما فيه حروف الفعل ومعنى الفعل انا سائر والنيل الآن الواو مسبوقه بسائر فالدائر ماذا فيه معنى الحروف فيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل نعم أيضا. جاء زيد والشافعى فانه وإن كان المعنى على قولك. ما <محن> بعد على وزن استعالة، وهذا وهذا الوزن استعالة وافتعالا وتفاعل. وتفاعل هذا الوزن لأجل ماذا الاشتراك الاشتراك بين شخصين أو بين جهتين نعم قال لا يقال اشتراك زيد لماذا لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين نعم لا بد أن تكون اشتراك زيد ومن وعمر نعم لانك لا تمسك يا لانك هذا كان ليس فيه في حروف بمواجهة هذا الجيش وفي رمضان 512 إبريل هذا الله وقد يجب النف قولك لا تسعانب قد يسو ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا هل أقص فيهما ويترجح في نف قولك كن أنت وزيدا كالأخي ويضعه في نف قام زيد وعم نأم طيب ذكرنا قبل هذا المبحث يا مبحث ماذا المفعول معه؟ بقولنا في المفعول معه ماذا؟ ماذا قلنا في المفعول معه؟ تعرف المفعول معه؟ أكيد نعم نعم بعد واقين أهم مف مؤهل معين مطلوب قصدي عليه أو ما خروطه معنا تسمعه خروطه طيب إذن قلنا اسم فالله بنأتي بعد ما بعد واو المائية هنا يقول وقد يجب النقص كقولك لا تنها عن الخديث وإكيانه الشاهد ماذا الواو الاسم بعد الواو يجب نقصه في مثله لا تنها عن الخديث وإكيانه ومنه قمت وزيدا كذلك زيدا اسم جاء بعد الواو ويجب نقصه ومرغت بك وزيدا كذلك يجب ماذا نص زينا على الأصح فيهما أي في المثال الثاني والثالث لا في المثال الأول الأول هو لا تنه هذا لا يوجد خلاف في المثال الأول وإنما يجب النص وانما الخلاف ماذا في الثاني والثالث فعند المؤلف رحمه الله الأصح فيهما في هذين المثالين الأصح في رقاه العلم هو ماذا وجوب النصب نعم ويترجح اي يترجح النصب في نحو قولك كن انت وزيدا كالاخ كن انت وزيدا كالاخي زيد نصب ماذا يترجح نصب ماذا نصب زيد بعد الواو في هذا المثال ويضعف في نحو قام زيد وعمرو. اذا عندك ثلاثه حالات اخير الاثنين بعد الواو الحاله الاولى وجوب النصب الحاله الثانيه ترجح النصب والحاله الثالثه ماذا ان أن النصب مرجوح أي ضعيف كم حالة؟ للإسم بعد الواب ثلاث حالة الحالة الأولى وجوب النصب الثانية ترجيح النصب أن النصب أرجح والحالة الثالثة قلنا النصب مرجوح أي ضعيف طيب ننظر لماذا في الأولى الوجوب وفي الثانية الترجيح وفي الثالثة قال يضعف يقول للإسم الواقع بعد الواو المتفوقة لتعلن أو ما في معناه نعم ثلاث حالات أحداها أنه يجب نصفه على المفعولية الاسم الواقع بعد الواو المثبوقة بفعلها في معنا يجب نصفه على المفعولية وذلك أي مفعولية أي مفعول مع نعم وذلك إذا كان العظم ممتنعا بمانع معنوي أو صناعي وذلك إذا كان العظم ممتنعا لماذا العقص ممتنع؟ لوجود مانع معنوي او لوجود مانع نحوي اصطناعي أي ماذا؟ نحوي ننظر ما هو المانع المعنوي اولا بل أول كقولك لا تنهى عن القبيح وإكيانه إذا قلنا يا أخي أن الواو هنا عاطفة وليست معية وإذا قلت عاطفة أن المعطوفة يكون له حكم ماذا المعطوف عليه التقدير يكون ماذا لا تنها عن القبيح وعن ماذا وعن إثيانيه لا تنها عن القبيح إلى هنا إذا وقفنا وسكتنا الكلام صحيح لا تنها عن القبيح الواجب تنها عن القبيح إذا قلت لا تنها عن القبيح صحيح هذا المعنى المعنى جيد صحيح لكن إذا قلت لا تنها عن القبيح وإثياؤه الآن تقول نعم وماذا يقصد؟ يقصد أن لا تخالف ما تنهى الناس ولا ما يريدن خارجكم إلى ما أنهاكم عن أن تنهى عن القبيح وتأتي القبيح وتفعل القبيح إذا لا تنهى عن القبيح حالكم نك أو أو حالة ماذا أنك تفعل القبيح لا تنهى عن القبيح. إذن لا تنهى عن القبيح إذا لا تنهى عن القبيح وإثياؤه الشاهد ماذا؟ نعم وإتيانه لماذا العام معنى صحيح لكن اذا قلت لا تنهى عن القبيح وعن اتياني اي عن اتيانها اتيان بماذا لا تنهى لا عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح المعنى صحيح كيف لا ننهى عن القبيح ننهى عن القبيح وننهى عن ماذا عن إتيان القبيح اذا الخلل في المعنى بلاغه الصنعه النحويه الخلل في المعنى وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إجيانه وهذا تناقض أم لا؟ تناقض طيب إذن ما المانع من أن يكون ما بعد الواوي مجرورا معصوفا وأن تكون الواو عاصفة ما المانع من أن تكون الواو عاصفة أبا عبد الرحمن؟ ما نعم معنوي المعنى يكون ماذا فاسد الثاني أي المانع الصناعي النحوي بقولك قمت وزيدا قمت وزيدا طيب قمت وزيدا ومرغت بك وزيدا في المثال الأول يا أخي قمت وزيدا إذا جعلت زيد معطوفا على, معطوفا على تاء الفاعل تجعل الواو عاطفة تقول قمت وزيد نعم ماذا قال المحرات؟ يقولون لا يجوز العفر على الضمير إلا بإعادة الضمير إلا بتوكيد الضمير اللقبي كيف؟ أسكن أنت أسكن أنت وزوجك أسكن أنت انظروا وإذا قلنا أسكن وزوجك أسكن الفعل أنت موجود مقدرا أم لا؟ موجود لكن لا بد من تأكيده توكيدا لقبيا أسكن أنت وهكذا هنا لا بد أن يقال ماذا؟ قمت أنا جائز أم لا قمت أنا وزيد نعم المعنى صحيح أما إذا قلنا قمت وزيد لا يجب. لعدم توكيد ماذا الضمير بتوكيد النبضي نعم إذا ما المانع من أن تكون الواو عاطفة فنعطف ما بعد الواو على ما قبل الواو أها ما هو وهنا الضمير ما موجود إذا لا يجوز ماذا العرصه ويجب ماذا بل يجب النص يجب على الاصح لماذا قال على لأن عند بعض بحرات عند الكوفيين لا يشترط ماذا توكيد الضميري. لا يشترط أن يقال أسكن أنت وإن لم نذكر أنت وإن لم نقل قمت انا المعنى الأمر يكون صحيح. صحيحا طيب أما الثاني مررت بك وزيدا هذه مثلا يا أخي يعني الضمير إذا كان مجرورا ثم عطفنا على, على الضمير المجرور اسما ظاهرا فلا يكون مجرورا إلا بإعادة الخافض إلا بإعادة الخافض الجار إذا قلنا مررت بك لابد أن نقول بزيد مررت بك وبماذا وبزيد نعم أما مررت بك وزيد وزيد فراضي كواز يقول لا لأن الجار والمجر لمن دلت الشيء الواحد الكلمه الواحده طيب إذن فلا لا يجوز لك تعطيك على جزء الشيء جزء الكلمه وانما العطف يكون على ماذا الكلمه كلها نعم فقالوا لا يجوز طبعا هذا البصري واما الكسيون فاجازه ولذلك ترى بقراءه قرانيه تسالون به والارحاني تسألون به والأرحام، لأن الأرحام هنا ماذا؟ ما اعرابها أبو الله الذي؟ تسألون به والأ والأوحام هذه الإقتراح. الضمير هنا مذكور بماذا؟ الباء والأرحام.